قد كان لكم آية في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم, يرونهم مثليهم رأي العين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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما قائما بالقسة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من نصير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون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 قُلِ اللَّهُمَّ مَعَ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوى، إلا أن تتقوى منهم تقوى، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.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 وما عملت من سوء لتجدوا لو ان بينها وبينها و بينه تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل انكم أَمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِّكُمُ اللَّهُ اتَّبِعُونِ يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أُلَاتِي عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 وإني سمعتها موجع وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصفاك وطهرك اصفاك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قُنتي لربك واسجد وركع مع الركعين ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك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 ان اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَكْنُ ونساءنا, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثم نبتئ الفنجع لعنه الله على الكاذبين انها ذا له القصص الحق انها ذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم Faatawlaw faannallah Alim bil Mufsidin. Qul yaa Ahaal Kitab Taalu ila Kalimah Swayim bainaana wabainakum. Swayim bainaana wabainakum. Allaa nabbud illa Allah walaa nushrik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 وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من عوف بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين.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 ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لا تؤمن النبى لا تؤمن النبى ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين وَلَأَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ واصلحو فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم يقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركه وهدى للعالمين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 تبغونها عوجا وأنتم شهداء وملل الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردكم يردكم بعد إيمانكم كافرين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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خيرة أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقانه من دونكم لا يهلونكم قبالا والذماء عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر فجبي لنا لكم الايات ان كنتم تعقلون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 إذ تقول للمؤمنين ألين كفيكم أي يوم يدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلائِع تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون لائك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أم تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَا وَقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم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 ومن يغل الياتي بما عل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم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 بل الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم.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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ونقول ذوق على بالحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوى ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض